محطات العمر خلصت طبعا العمر خلصت واحنا ردود تافرنا بحلم وردي ضن خلصت مسافات الصبر كلها وحادنا بعدن يحكي ضال فريد يا حادي داوي وين فريد يا حادي العشق لا لن الحادي جاوبني اريد اخذ رسالة عتب للمهدي وين تريد يا حادي العشق لا وين لن الحادي جاوبني اريد اخذ رسالة عتب للمهدي ليش حفظنا وحفظة الدنيا سحر نيسان واحنا نحفظ البردي ما يصير حفظنا وحفظنا في الدنيا سحر نيسان واحنا نخفض البردي عافتنا اللي يالي بأول واحنا بطرق آمال وجرح يدي تفشيدي شي يوتي الغيم الماتجيسة شهدة المحفار لا تصدق عليك بمطرة في عينة الغيم الماتجيسة شهدت المعصار لتصدق عليك بمطرتي نذي رعاك الله يا حادي النوف عوف الشفر قلها المنفكة هدي رعاك الله يا حادي النوف أنا ملتلين يا سيد <الله> <سألخي> لا يدنا يقول محقات العمر خلصت وإحنا ردود سافرنا بحلم وردي وبن خلصت مسافات العمر كلها وحادينا بعضهم يحكي وين فريد يا حادي العشق لاوي لئن الحاجه يوبني يا اداه بركاله عتب للمهدي قصدنا حبده الدنيا سحر نساء واحنا نحفظ البرد عافتنا الليالي تعول المعبار واحنا طارق آمال ودرح جدي لاتب شيء شيوه الغام ما تصير شهاده المعقار ما تصدق عليك الغام المعاطي جيك شهجة المحفار نriet خطيق عليه มาه بارتي يتدي رعا تنظى يا حاش النوب عفة إستمر كنها النوبك تهد لو wo the earth كنها فلا تلقي اثر منا كنها النوبك تهد لو wo the كلها فلا تلقى اثر منا ولو أنك ناشدت عننا لو انك ناشدتني بياثير الجاه حق لك القبر عندي يا الحادي لو انك ناشدتني بياثير الجاه للمهدي اجلك الخبر عندي تعال تعال توشى بضلوعي وهرش كبي مقدر بعد جودك وخط الجب وسط قلبك يا من المهدي تعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان الامام المهدي الثالثه بعلى اعصابكم <تصفيق> البيبي قم يا اله طازم مغرمك وفي حبكم مُتَيَّمٌ قلبي بكم يا على طابا مغرمٌ وبحبكم أنا دائمٌ ومتيمٌ لأجلكم بين الأنا بين الانعام اكرموا فاذا وقفت بمدحكم اترنموا صلى الجميع على النبي وسلام قرب الزمان بسحر صوت المنشد بمديحي خير الانبياء الامجد وكأن نغو بلساني ها بلسان حال فؤادي جينادى بكل موحد متودد مر ذكر المصطفى في مجلس أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة الله يوفقنا تفضل ادي الصلاه على النبي محمد سلام على خير الامان وسيد انا يا من سرى انا سير الالم وسيدي حبيبي الى عالم محمد صلى Salam, salam, salam ala khayr alam wa sallidi, habibi, habibi ilahil alameen, muhammadi بشير لدير هاشمي يا مولى علي اطيب في رؤيت بنو سلام على سيف النبوة حيدر سلام, سلام سلام على سيف النبوة حيدر وصير رسول الله في كل مشهدي سلام على الزبراء سيدة النساء على الزبراء سيدة النساء وشبطي رشول الله ذاك المؤيد بحب ارجو السعاده والانا اذا حالنا من الموت به خطوه ثابته يا رب يا جفان إن كان بالتلال يا رب يا يا حنظر يا الهالي يا رب يا رب صحب صبرني على الهجران يا رب صحب صبرني على الهجران يا رب يا رب يا رب بجاه المصطفى وبنتايا وبنتايا <تصفيق> منتايا منتايا منفر احنايا الوقت دوغار نصمد منفر احنايا اي لغار نصمت من فرحنا وعلى وعلى درب الدواجي من فرحنا لجل عسر المودة من فرحنا فرحنا فرحنا, فرحنا والغيب روحه أمسد الدنيا دهي ده يا